اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وَبِالْوِ ذَين إح سنَ وَهِذِقُوبََّتَ موَّ سَكين وَر جَذِكُ والجار ذي القربى والجار الجنوب jaw In الذين يبخلون ويأمرون الناس في الناس wa tanzilna nil kafirina adhaban muhina Bi kuna am mula mir ومن يكن الشيطان له قرينا فساء وَمَا ذَعَ لَهِم لَأَمَنُ بِل وَ لَِومِ الأخِي وَأَ صَقُ مِ النرَ زَوْقَهُ مَّهُ وأنكَ نَوْ مهُ إن الله لا يظلم مثقال ذوه كيفَ فَإذ جد الن مِن كلؤُ م تُ بسَهذ وَجد يومئذ يود الذين كفوا وعصوا الرسول له تسوا بذم الأرض ولا يا ايها الذين امنوا لا تاتوا ببعض ما فونات وانتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما a un la mas Enn Allah ka na ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشتون الضلالة ويريدون أن تضلوا والله أعلم بأعدام Minam la vina dugno al libu وَيَنْقُلُ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَيُرِيهِمْ مَا لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ وأن um. لَكِنْ لَا خَيْرَ لَهُمْ وَأَكْوَمَ وَمَنْ عَلَّنَهُ اللَّهُ بِكُفْرٍ فَلَنْ يُؤْمِنُونَ إِنَّ يا أيها الذين أوتوا الكتاب Men Inna Allaha la ya'firu an yushraka e unomadu na relicanimengessa yesa ona rullon fetila o ur keifa ya تَرَوْنَ نَاءَ اللهِ الْكَذِبُ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجلت والطابوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أولئك الذين لعنوا الله Islam Khanov I will show you to the theCPO فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاه الله من الْقَادِرَ الَّذِي لَا يُدْرَا هُوَ الَّذِي مَلَكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَعْطَيْنَاهُ am law num nṣib min al mulk fa la yutuna n-nas la tiran nam yaḥsuduna n-nas van يَخْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآل ira <ileyics> والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا